قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميه الحرامي رحمه الله أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع حالاتي أنا الظلوم نفسي وهي ظالمتي والخير إن يأتنا من عنده ياتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس ليه دفع المضراتي وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إذا حافت خطيئاتي إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع كما قد جاء في الآياتي ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريك أنا في بعض ذراتي ولا ظهير له كي يستعين به. كما يكون لأو الولايات والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذات وهذه الحال حال الخلق أجمعهم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 ما كان منه وما من بعد قضياتي